موقع رياض القرآن يقدم يقدم أني محسني نستمع بيها من صلاة الترويح أعونا من الشيطان الرجيم قل يا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 سيد بنا بنا كن جاءت كآياتي فكلمت بها فكلمت بها وسكت فرته وقتل من الكافرين ويوم القيامة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجههم مسودة العيسى بيجة وينجل الله الذين اتقوا وينجل الله الذين اتقوا بمفازته السماء وال earth وال كفروا بآيات الله علاه هم الخاسرون كل فغير الله تأمرون إعبدوا أي غلجالون ولا قلوا حي إليك وين الذين من قبلك لينشراك لا يحفظن حملك ولا تكون من الخاسرين بل لله فعبد بل لله فعبد واكون من الشاكرين وما قدر الله حق قدره ولنجمعكم انتم يوم القيامه والسماوات طويات بيمينه والسماوات سبحانه وتعالى عما يشركون ونبخ بالصور ونبخ بالصور فصارق من في السماوات ومن في الأرض إلا من ووضع الكتاب وجيء بالمديد والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعل. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء وسيق الذين كفروا إلى جهنم وقال لهم خزنتوا أنم يأتيكم رسولكم يكلون عليكم آيات ربكم ويُرضون وكان الَّذِينَ وسيئ الذين تقوا الْجَنَّةِ زُمَرًا الجنه زمرا وسيئ الذين تقوا وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلاما عليكم طبتم فادخروها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الذر ونتبوه سبحان بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله يا رب العالمين.